بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه الاسلام وعلى الدم عادانا وكل يجمع بينهما في خير انما على كل شيء قدير رضي الله عنها وعضا يقول ونسل مالك رضي الله عنه والحديث في صحيح الإمام البخاري ومسلم يقول بن مالك رضي الله عنه لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى para nada في رضي مسلم فَأَحْسَنَ مِنْهُمْ We will never o oh, What?